والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعمال تجري من تحتها الأنهار سَجَرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُمُ الْكِبَرُ وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِحْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مَا ما كسبتم ومما لَكُم لكم من الأرض ولا تَيََّ مُخَضفَ مِنْ متُم ف قُونَ وَلَستُْم بِآخِلهِ إِللاا أَن تُ مِبُوفِي وَعلَمُ أَنَّ اللهَّه وَن حَمدَ الشَّيطَانُوا يَعدُكُمُ الفَقْرَ يَأمُكُم بِالْفَحشَ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وافع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب